قل ارعيتم ان جعل الله عليكم الليل شردا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون قل اراعيتم ان جعل الله عليكم النار فرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افنات بصرا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 وَنَذَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِم وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ طَالَتْ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَبِالتَّغْرِيفِ مَا آتَاكَ اللَّهُ وعدا الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ في فساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين